فمَ يُرِ اللههُ أي يَهذِيَغُ يَشْرح صَد رَغُولإِسلامِ وَمَ يُريد أَ يُضَِّهُ يجَعَ صَد رَغُ ضَقاًا حَرج كَأََّ ماَا يَ الصَّعددُ فيِي السَّماء كَذَلِكَ يَجعل اللهُ الرجسَعَ الذيينَ لا يُؤمنِنون